ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤييه وما في الأرض جميعا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 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فأولئك هم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 رمون، فما للذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيقمع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم، كلا إن